له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون يجي إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرًا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم that we Thank you. 4 Kaদাரி kajją لَنْ نَقُولَ لَكَدَهُ بِهِ أولا